ارقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير Kata mereka: "Tidak, kami adalah nabi. Kami mengutuk mereka dan kami mengatakan: "Tidak ada yang diturunkan oleh Allah dari sesuatu. Tidak ada yang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 وأسر قولاكم أو وجهرو به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم لرب ذلوا لثم شو في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Aminum man fi s mana yang yahsif bikkum lardha, fai dahiyatmur. Aminum man fi s mana yang yurusil alaiyum halcibah,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 أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّمَا سَكَرِزْقُهُ بَل لَّجُوَ فِي عَتَمٍ وَنُفُورٍ فمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فئده Kali lama teruskan. Kaulah yang telah kau lihat di bumi dan kepadanya kau berpaling. Dan mereka berkata, "Kapan janji ini? Jika kau berjanji." Katakanlah, "Ilmu itu dari فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتًا سِيءَتْ وجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُل رَأَيْتُم مَن أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن معي أو رحمنا أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب نليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل رأيتم أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء